بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم وهو أعلم بالمهترين بين وَادُوا لَوْ جُرِهِن فَيُجْرَهُن وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِين ۖ Gud som är bort från المساطير الأولين سنسمه على الخلطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كما بلونا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 ادْرُوا عَلَى حَرٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا قَالُوا لولا تسبحون قالوا سبحان ربي. ناقضين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها خيرا عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تجرسون لما تخيارون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم إن لكم لما تحكمون سَلْهُم أيُّهُم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا, إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم توهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن كذبوا بهذا الحديث سنستجرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا من مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن يا صاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ لنبذ بالعراء وهو مذموم فجتباه رب فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون إن